والحقيقة أن هذا يعني فيه خلاف بين العلماء أهو من أسماء الله عز وجل أم من أوصافه أهو من أسماء الله عز وجل أم من أوصافه فأشار شيخ الإسلام كما يعني ظهر في موطن الحقيقة يعني ما كان عني استقراء واستقصاء كبير للقضية وأن كان لم تخل القضية من شيء من الدراسة والاطلاع بحسب الإمكان وهذا ربما كان يعني في آخر الوقت من باب وصف الواقع مثلا الشيخ الإسلام رحمه الله بمجموع الفتاوى مجلد الجزء الأول صفحة 207 يعني يقول وهدايته ودلالته في مختضى اسمه الهادي اللجنة الدائمة حينما يعني سأل شخص عن التسمي بالهادي فوجهه إلى أن يعني يكون الاسم أن يعني يسمى عبد الهادي. لكن وجدت الحقيقة الشيخ العتيمين رحمه الله لم يحصي أو لم يكتب هذا من جملة الأسماء التي ذكرها في كتاب القواعد المثلة وحينما سئل عن هذا فقال هناك من أثبتها من العلماء يعني أنها من اسم أنها اسم من أسماء الله عز وجل وهنالك من يقول بأنها من أوصاف الله سبحانه وتعالى أنا حقيقة يعني أميل إلى صنيع الشيخ العثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى أنها يعني من الأوصاف ولكن أيها الأخوة الأخبة الثمرة حقيقة يعني واحدة وإن كان هنالك باب الأسماء لا كما لا يخفى أضيب من باب الصفات الصفات هو أوسع فيشتق من الأسماء صفات ولا يشتق من الصفات أسماء كما لا يخفى هذا يعني واضح وبين لكن من ثمرات دراسة الاسماء والصفات أقول من ثمارها يعني أن يدعو الإنسان بهذا الاسم أو بهذه الصفة فكان شيخ الإسلام كما وصفه الميرو القيم رحمه الله تعالى يعني اذا تعث تعثر عليه يعني فهم نص أو مسألة من المسائل كان يقول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني عليهم السلام وعلى جميع الأنبياء يعني أفضل الصلاة وتم التسليم لكن أيها الأخوة الأحبة يعني هذه الثامن لأنه تقول يا معلم آدم إبراهيم معلم ليست أصلين من أسماء الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فعلم في الماضي واشتقاقها يعني يمكن أن نشتق منها اسم فاعل معلم فالله عز وجل هو المعلم وعلم آدم الأسماء فهو معلم آدم وهو سبحانه وتعالى معلم الأنبياء ومعلم الرسل لكن لا يطلق عليه بأنه من أسماء الله المعلم أو إنسان يقول عبد المعلم مثلا لكن قد تصف الله فتقول الله عز وجل هو الذي علم آدم الأسماء وهو معلم آدم إيه إلى أسماء علم الإنسان ما لم يعلم الله عز وجل هو معلم الإنسان ما لم يعلم التعبير هذا جائز ما في فيه شكال يمكن الإنسان يقول اللهم يا معلم الإنسان ما لم يعلم علمني مثلاً طبعاً من غير الالتزام هذه الصيخ يقولها أحياناً بعض الصيخ التي لم يرد فيها التزام يجوز أن تقال أحياناً الالتزام الصيغ للأمور التي وردت في الكتاب والسنة وأما الذي لم يرد عن يعني الذي لم يرد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تفعل أحيانا هذا يعني كما قلنا أنه يعني مثلا الله عز وجل كما قال في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين وافعل الله ما يشاء يثبت فلا نقول الله عز وجل مثبت باسم يعني اسمن وفلان عبد المثبت ايه يثبت الله لا ما نقول هو المضل اسما ولا نقول فلان عبد المظل ويفعل الله ما يشاء لا نقول فاعل فلان عبد الفاعل ايه وانما نصف الله نصف الله عز وجل بهذه الأوصاف ولا نسميه بهذه الأسماء واضح إخواني لكن هذا يعني أن الخلاف هل هو اسم أم صفة لا يلغي دراسة هذه الكلمة العظيمة وما جرى مجراها وما كان في معناها من معاني واشتقاقات الهدى والهداية فهذه كلها لا شك يعني خير وبركة وفيها إفادة عظيمة لا يستغني عنها العبد المسلم يقول المصنف حفظ الله وقد ذكر الله عز وجل هذا الاسم في موضعين من القرآن وهما قوله سبحانه وتعالى وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم نسأل الله أنكم المؤمنين وعزو به الأهل الإيمان إلى صراط مستقيم وإذا كان لك خلل في الإيمان بكون خلل فيها في الهداية في التوصل إلى الصراط المستقيم بعض الناس يقول لك يا أخي هذا الطريق طويل إيه؟ طويل, طويل طويل ما يريد يعني إيه؟ يريد أقصر من الصراط المستقيم إيش في أقصر من الصراط المستقيم طريق النكاح الحلال المتع الحلال طريق طويل لا تحتاج إلى مهر تحتاج إلى يعني سن معين تحتاج إلى انتقاء واختيار وفيها مسؤوليات فيها أقصر طريق للشهوة هي إيه فعل فاحش عيادة بالله عز وجل سرط المستقيم من سلوك سرط المستقيم النكاح الحلال ومن سلوك سلوك سراب يعني الجحيم سراب أهل الجحيم عيادة بالله عز وجل المسارعة في الاستمتاع المحرم هذا مثال على قضية ما يتعلق بالأنكحة أمور تتعلق بالأطعمة بالأشرباء بالحصول على المال بالحصول على النصر بالحصول على العزة يعني في أمور كثيرة هذا الأمر يتعلق بماذا؟ بدرجة الإيمان وإن الله لا هذي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم و كذلك يقول سبحانه وتعالى وكفى بربك هادي ونصيرا وكفى بربك هادي ونصيرا كفى بربك اه هذا الذي يريد الهداية والنصرة فكفى بربنا عز وجل هذا نصيرًا وكفى بكتابه هاديا ونصير وكفى بنبيه يعني أنه ينقل ويبين الودى والنصرة من خلال ما بيّن الله سبحانه وتعالى والهادي هو الذي يهدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم في دين في دنياهم وأخراهم مكتوب ديناهم وأخراهم في دنياهم وأخراهم الله عز وجل يعني كلمة الهادي الذي يهدي عباده ويرشدهم يدلهم إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة وهو الذي بهداية اهتدى أهل ولايته إلى طاعته بالله عز وجل اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وهو الذي بهدايته, بهدايته سبحانه وتعالى اهتدى ولايته إلى طاعته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره ترى انت سبحان الله يعني القطط من بعيد وانت في السيارة تعمل ميزانية صح ولا لا تقطع الشارع ولا ما تقطع وتراها غالبا تصيب اليس كذلك تصيب يعني في ال قد تخطئ هنا الإنسان في حالات نادرة لكن غالبا تجد يعني تنظر في سيارة فأعرف شو سرعة السيارة سبحان الله من خلال يعني اللي تكرار الأمر هذا، يقول إني أقطع ولا ما أقطع، هذا من هداية من، من هداية رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يعني عندي كما عند الداب عند الحيوان، فترى إنه هذا الحيوان يعرف إنه هذا بهذا عدو له هذا صديق، هذا عدو هذا صديق، والله عز وجل جعل في يعني بين هذه الدواب سبحان الله يعني أعطى قوة مميزة لكل شيح هذا من حكمته البالغة سبحانه وتعالى ترى مثلا الكلب يعني عنده في قوة وكذا والقط دائما يخاف منه من الكلب لكن القط قادر على إيش على القفز أليس كذلك الكلب لا يستطيع أنه إيه يعني مثل قط فعل على السور على كذا بهذه الطريقة ما يستطيع بهذه الطريقة تجد القطة أقوى من إيه مثلا من عصفور الحمامة إيه من الطائر لكن هذا الطائر يستطيع الطيران القطة تستطيع القفز إيه أما الطائر سبحان الله بيحلق في الجو فالطائر حينما يرى هذا القط مباشرة ترى إيه يطير عرف اتقى ما يضره يأتي إلى ما يصلح يعلم أنه هذا طعام وشراب فيأتي إليه ويأكل منه فالله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات وهداها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى من يتذكر منكم شرح هذه تقدمت معناه الذي خلق فسوى يعني خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن هيئات بس قدر فهدا <تصفيق> من يتذكر قد رفاه هذا هذا الإنسان لسبيل خير والشر هذا الأنعام للمراتع إيه؟ هذا الأنعام للمراتع والمصالح كما هذا الذكور لمأت الإناث إيه؟ يعني سبحان الله هذا القط الذكر يعلم عن حاجته عند هذه الأنت هذا يعني نقول الجمل والناقة حسب المثال في فصيلة البقر في الإذل في الشياف الأغنام يجد أنه يعلم أنه هذه الأنثى هي التي تؤتى لمأتا الاناث فتجد هذا عند الحشرات وعند الفيروسات وعند الطيور عند البهائم حتى يكون في المحافظة على النوع والتكاثر والتناسل سبحان الله وهداية هذا لمصالحها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل تجد إنه هذه قطة أول يوم تولد فتأتي إلى ثدي أمها تمص قطة من الذي هداها وأخ أعلمها الله سبحانه وتعالى فهداه هداية العام لمصالحها؟ وجعلها مهيأة لما خلقت هاي المخلوقات جعلها مهيأة لما خلقت له وهذا هداية البيان هداية البيان اللي هي إيه يعني بيان ما في الكتاب ما في السنة ما في أثار يعني من من بيان الأحكام من الحلال من الحرام هذا طريق حرام هل هذا, هذا نافع هذا ضار فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرعت الشرائع والأحكام بيّن الحال الحرام وبيّن أصول الدين وفروعه، وهدى وبيان الصراط المستقيم الموصل إلى رضواله يعني توضيح الطريق تهذير العباد وهذه العباد هذا كله يعني هدى البيان والدلالة في عنا هدى الإلهام والتوفيق توفيق للطاعة هداية التوفيق هذا المراد إنك لا تهدي من أحببت اللي هي هداتيه التوفيق لا هدى البيان والدليل لأن هدى البيان والدليل على واجب وهداهم إلى منازلهم في الجنة الإنسان آليا يوم القيامة يذهب إلى منزله في الجنة طبعا هو المراد هداهم إلى في الجنة يعني ربما تحتم عدة معان لكن يعني في الطريق الموصع الجنة وحتى في الجنة يعرف أين منزله، يعرف أين آه يعني آه أين منزله؟ في الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: فو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم يعني من من أهل الإيمان لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل من إيه؟ يعني من منزله في الدنيا؟ في الجنة؟ يعرف منزله أكثر مما يعرف المنزل في في الدنيا أهدى يعني أهدى أدل وأهدى يعرف هذا البيت أكثر مما يعرف منزله في الدنيا في الآخرة حينما يذهب إلى نساء الله نكون منهم يا أخوان كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها هداهم في الدنيا إلى سلوك أسباب الجنة أو إلى أسباب سلوك أسباب الدنيا وطرقها يعني فقوله الذي قدر فهدى يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية هنا أحيانا بيكون في إشكالات في رجوع الضمائر لكن على كل حال ما في إشكال هدا الناس إلى سلوك أسباب وطرق الجنة وسرك هذا الله عز وجل الناس إلى سلوك أسباب وطرق الدنيا ومصالح الدنيا أداهم إلى مصالح الدنيا والآخرة فقوله الذي قدر فهدا يتناول جميع هذه الأنواع من الهداية يعني للإنسان للحيوان نكرنا مثال على ذلك إخواني وطع الذكور الإناث مص الثدي كيف أنه هذا القط يمص الثدي من بالشياه بالأبقار بالكلاب كيف هذا المولود يمص من يعني من أمه فهذا من الله من هداية رب العالمين سبحانه وتعالى وقال بعضهم هذا الناس إلى الخير والشر والبهام للمراتع هذا طبعا كلها عبارة عن أمثلة يعني مثالات عبارة عن أمثلة والكل صحيح وقد قوى شيخ الإسلام رحمه الله تقرير ابن عطية وأيدوه فقال والأقوال الصائعة من باب المثالات كما قال ابن عطية وهذا كثير من في يعني من تفسير السلف تجد في التفسير أحيان بعضهم يعطي القاعدة هان بعضهم يعطي أمثلة أمثلة هذا يعطي مثال هذا مثال هذا مثال هذا مثال, مثال, مثال, مثال إذا جمعت الأمثلة والمثالات هذه هذه كلها صار لا تتعارض مثل كلمة تفسير السرط المستقيم من هم قال هو الحق من هم قال هو القرآن من قال إسلام، من هم من قال هو محمد عليه السلام وصاحبه رضي الله عنهما، محمد عليه السلام وصاحبه رضي الله. الآن إذا جئت هذه المعاني كلها صحيحة كما قال من كثير هذه لا تناقض، لا تعارض بينها كلها يفسر بعض بعضا، وإنما هي من باب الأمثلة، فكلها صحيحة، كلها. يعني صحيحا أحيانا إنسان يأتي بمثال على سبيل المثال ينبه به على غيره أو لحاجة المجتمع إلى معرفته أو لكونه هو الذي يعرفه ويعرف هذا الشيء التفسير فيقوله ربما لا يعرف الشيء الآخر وها هنا وقفة لبيان أنواع الهداية ما هي أنواع الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى ويتناولها أو كلمة الهادي أولا الهداية العامة في عندنا الهداية العامة أيها الأخوة الأحبة هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وهداية التوفيق والإلهام شرح الصدر لقبول الحق والرضا به وهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة والهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة في عنا نوع من الهداية ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الفاتحة نوع من نوع الهداية وهو هداية التثبيت هداية التثبيت النوع الأول من الهداية الهداية العامة يعني هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها هداية شاملة للحيوان كل للناطق للبهيم للطير للدواب عليكم السلام للفصيح للأعجم من ذلك ومن ذلك طبعا كما قلنا أن الحيوان بيهيم بالتقم الثدي عند خروجه من بط الأم ويعرف يميز أمه من غيرها ما بروح باتبعه بنسى الأم سبحان الله يعلم أن هذه إيه؟ مع أن تشابه أنت الآن لو جئت وتشوف ما شاء الله نأتي لك بألف قط من القطط الصغيرة مولود. ألف مولود من القطط مع ألف أم، قل لك يلا، تت تنظر، بعدين ضع كل مولود عند إيه؟ عند أمه. تستطيع؟ لا تستطيع. لكن الآن تجد كل مولود يتبعه، يتبع أمه. يعرف إنه هذه إيه؟ أنها أمه. رب العالمين سبحانه وتعالى. وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره من كما قل اختيار النافع من ال من المرعى هذا من هداية رب العالمين ومن ذلك هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال عجيبة التي يعجز عنها الإنسان يعني مثلا هداية النحل إلى السلوك السبل التي فيها المراعي على تباينها وأوحى ربك إلى النحل رحي نوع من إيه سبحانه وتعالى يولي من النحل ويوحي إلى النحل إلى اتخاذ مثلا البيوت إلى أفعال معينة تختص بها فهذه تسلك مسافات النحل ثم تعود من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال ومن المساكن فهذا كله إيه؟ من هداية رب العالمين وهداية النملة الصغيرة تخرج البيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق يعني في النملة بتمشي مسافات مسافات تطلب القوت إذا ظفرت به وحصلت هذا القوت تسوق في طريق معوجة بعيدة سعوده بطوعورة حتى تصل إلى بيتها سبحان الله فتخزن فيه أقواتها وهذا باب واسع حقيقة اللي راقب النمل سبحان الله يجد هذا الشيء العجيب تجد يعني مجموعة من النمل ماشى بشكل هكذا منطمم فمن خلالها يكون يعني أثر بعض يعني أفراد النمل على الغذاء فتكون النمل ماشى هكذا فتأتي يعني كأنه فيه تخصصية أنا وجدت هذا من خلال مراقبتي تخصصية عند بعض النمل اللي هو الأخبار منظم النمل مش مثل أميطة يعني مخربط إلا يعني تخل اللي هي يعني تخلفت الحقيقة عن إجابة دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى فابتريت بأن النحل والنمل أكثر نظاما منها يعني سبحان الله ف. تجد ماشي بهذه الطريقة هذه تجد النملة هنا جاءت النملة إيه؟ وهمست يعني في سمعها تكون ماشي النملة هكذا فالمهموس في سمعها غيرت المسار من هكذا إلى هكذا تقول له سيري في المنطقة مثلا الشمال الشرقي <تصفيق> مثلا. تروح غيرت المسار راقبت هذا الشيء يا إخواني إيه؟ رفضت وتجد بالفعل هذه المختصة يعني النملة هذه للتبليغ عن المكان وتفويج وتوجيه هذا النمل اللي يتجه نحو ذاك المكان. الشيخ عبد الله بن سلمان بن عبد الله مع بعض السلام عليكم. <تصفيق> <تصفيق> نعم وممكن بسلم احنا ما من في السلام ولا نثبته يعني النمل عنده فقهي النمل عنده فقهي. آه يعني إيش النمل إيش ربنا عز وجل في القرآن كريم ماذا يقول قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكينكم لا يحتمنكم سليمان سليمان وجنوده ومعشورهم فإحنا قلنا بأن الله جل ألهم هذا من الأسباب في ذلك أن الله جل هذا النمل للأسماع الموجودة فالنمل يعلم وجود سليمان عليه السلام ويعلم وجود جند سليمان، ويعلم بصفات سليمان عليه السلام، ويعلم بصفات جن سليمان إنه أن قلوبهم رقيقة وأنهم محترمون يعني، ياه، وأنهم لا يمكن أن يتعمدوا حطم إيه الحطم عن يدوسوا النمل. يا آية هالنمل يا أيها النمل تدخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده. إذن في أول النظام. في نظام وفي قيادة في النمل وهذا القيادة توجيه إلى إيش الجنود من النمل ادخلوا أمر ادخلوا مساكنكم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وفي تصديق مش في تشكيك والله انت حزبي أنا ما بتخبل منك يا نمل انت حزبية من حزب كذا وكذا آه سبحان الله على طول في تصديق ادخلوا مساكنكم إذن في مساكن في نظام وفي مساكن لهم. وعند الخطر في هنالك من إيه يعني يبلغ وفي سمع وفي طاعة وفي معرفة كما قلنا بوجود يعني هنا تحديد من هو ما قالوا هنالك يعني رجال وهنالك أقوام سمي القرآن الكريم سليمان وجنوده وما عرفت أن هؤلاء لا يمكن أن يتعمدوا الحطم والدوس والإيذاء وهم لا يشعرون. هذه كلها ممن إيه كلها هدايا من إيه من رب العالمين سبحانه وتعالى إذا يعني هداية الله عز وجل للنمل في قص يعني في الآية المعروفة يعني فيها حقيقة عبارة فيها دروس يعني كثيرة يمكن أن يستفيدها العبد المسلم. هنا يقول ويكفي فيه قوله عز وجل وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ورطائي يطير بجناحيه إلا أمة أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها الطير أمة والإنس أمة والجن أمة والكلاب أمة هذه إبرة عن أصناف أصناف الأمم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني الجميع علمهم عند الله سبحانه وتعالى ولا ينسى واحدا من جميع من الرزق من التدبير سواء كان في البر في البحر في الجو في أي مكان الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى إذن ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون هذه الأمور في عندك حشر للدواب أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ آية حشر نعم طيب هاي الآية صالحة ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أوم من أمثالكم ما فرطنا أكثر من شيء ثم إلى ربهم يعشروا واضح أن هذا يعني كله هذا أي وبعدين من جملة النصوص إخواني الشارق الرناء الشاة الجلها لا الحقوق حتى يقاضي الشاة الجلها من الشاة القرناء تنطع يوم القيامة في رواية الذرة من الذرة صغار النمل ومن ذلك هذا الحديث العظيم وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال, فقال أي النبي عليه السلام يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان تعلم لماذا تنتطحان قال لا قال النبي عليه السلام ولكن ربك يدري سيقضي بينهما يوم قيامه شوفوا ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامه سبحانه وتعالى والذين كذبوا باياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم يعني هنا إيش الشاهد يعني ومن دواب أضي الع ولط يطير بجنحي إلا من أمثالكم يعني الله عز وجل يهديها المصالح ولا ينساها من رزقها وتلبيرها سبحانه وتعالى ثانيا إذا الهدية الأولى الهداية العامة هداية العامة هداية كل نفس إلى مصالح المعاش الهداية الثانية هداية الإرشاد والبيان المكلفين هداية يعني المصالح معرفة المصالح إنه أسرة وهذا بالزوج من الرجل بالزوج من هذه المرأة وبيبنوها البيت وبسعى ويمشي في مناكب الأرض طربا للرزق هذا كله هداية إيش هداية المصالح واضح وذكرنا يعني بعض المفردات عند الدواب وعند الحيوانات وغير هذا من الأمور. هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وهي حجة الله عز وجل على خلقه لا يعذب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرثت في جنب الله يعني حتى لا تقول يا ندمة تعلن الندمة على ما ضيعت في ما ضيعت من العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى بي. التقصير في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى وإن كنت لمن الساخرين المستهزئين عياذا بالله بأمر الله وكتابه ورسوله عجبني قول بعضهم إنه ما كفاهم أن يضيعوا طاعة الله عز وجل حتى يسخروا بأهل الطاعة يعني هم ضيعوا الطاعة ولم يكتفوا بهذا إيه ماذا فعلوا سخروا من أهل الطاعة، يعني هذا إيش زياد الجريمة. تركوا الطاعة وسخروا من إيه؟ من أهل الطاعة. وحاربوا أهل الطاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تقول لو أن الله داني لكنت من المتقين وقال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى إيش نوع الهداي هاي؟ هداية البيان والدلالة هدى ثمودة وأما ثمود أما ثمود فهدينهم هداية البيان والدلالة فاستحبوا العمى على الهدى ما أرادوا هذا التوفيق فاستحبوا العمى على هداية التوفيق وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا حتى يبين لهم ما يتقون في حديث أمامة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ سبحانه ثم قرأ نوع السلام يعني قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدله أنتوا لاحظوا يعني إذا إذا بظل الإنسان بعد هدى يكثر جدله لا يمكن أن هذا الإنسان يستفيد خلاص ضل سواء السبيل فيكثر جدله لأنه عارف كل شيء يعني وعارف عارف كل شيء لأنه يريد فقط المماحلة والمماحكة والجدال العقيم الذي لا يجدي ولا ينفع أي أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاتداء ثالثا هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق إذن الهداية الأولى الهداية العامة هداية الحلق إلى مصالحها ذكرنا كيف الطيور والوحوش وكيف يعني الحيوان البهين بالتقريم الثدي عند خروجه من بطن أمي والمراتع وكذا والنمل الأمثلة ذكرناها إخواني هداية الإرشاد هداية البيان والدلاله ذكرناها والنوع الثالث هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق والرضا به قال تعالى من يهد الله فهو المهتد وقال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرأه أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرا لا تهلك, لا تهلك نفسك حزنا على ضررتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال تعالى ليس عليك هداهم إيش المقصود هذا؟ إنك لا تهدي من أحببت إيش نوع الهداية هذه؟ توفير, توفير. لا تنفي أقول لك بعض الناس لا تهدي من أحببت هيه. هكذا يرغب بيحذف إنك لا تهدي من أحببت يعني بعملها لا ناهية بينما هي إيش؟ إنك لا تهدي نافيه وليست نافية إنك لا تهدي من أحببت لا تستطيع ليس الأمر يعني بمخدورك أنت، وأنما هو وما تشاءون إلا أشاء الله، وما تشاءون إلا أشاء الله. فبعض الناس يقول لا تهدي من حربت، خالص أترك أترك، لا تهدي من حربت. لا المراد هنا يعني أن هذا أصلا حجة على من يقول هذا لأن النبي عليه السلام لم يترك عمه حتى اللحظة الأخيرة في هدى البيان والدلالة، واضح؟ فالله عز وجل بين نفع عنه بداية التوفيق والإلهام هذه متروكة لرب الأنام سبحانه وتعالى وقال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هدا ولو شئنا لأتينا كل نفس هدا رجدها وتوفيقها وقال سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه قد جاءكم من الله نور وكتاب منير يهدي به الله من من اتبع رضوانه سبل السلام يعني طرق طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ومناهج الاستقامة كلمة مناهج ممنوع من الصرف لكن إذا أضيفت تصرف ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. نسأل الله عن النور والكتاب نور. الله جل سمى نفسه نورا. الله نور السماوات والأرض. وسمى نبيه عليه السلام نور وسمى كتابه نور والشرع نور. فنسأل الله النور لنوركم جميعا. الفلاميم الفلامرات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور طيب إخواني يخرجهم من الظلمات النور يعني ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المهذور ويحصل لهم أحب الأمور وينفي عنهم الضلاله ويرشدهم إلى أقوى حال كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا هداة التوفيق الإلهام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويدهم إلى صراط مستقيم ولذا أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه إلهاتهم الصراط المستقيم كل ليلة كل يوم وليلة في صلاة الخمس أي سورة فاتها الله مدينة الصراط المستقيم مدينة الصراط المستقيم وصح في السنة النبوية عن النبي عليه السلام دعوات كثيرة فيها سؤال الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق سأ Пр zen الله الهداية والس والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تزديدك السهم معروف الحديث هذا سأل الله يا علي سأل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تزديدك إئه السهم كل ما تقول اللهم نسلك الهدى يتذكر هدايه الطريق ايه وإنت ما شاء الله على الدوار تريد تنطلق ممكن تغلط تم 100 كيلو خطأ رجع 100 كيلو كم صار 200 كيلو اه الهدى هدايه الطريق بالهدى الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله إلى لذة النظر إلى وجه سبحانه وتعالى إلى جنة الأرض والسماء والأرض هنا ما تسأل تذكر بداية الطريق وبالسداد أو مشي السداد تذكر ت تزيد السهم كيف يكون ها الهم عندك إنه السهم يأتي في موطنه؟ وسؤاله الوقاية من الضلال وزيغ الغلوب وهو أمر بيده سبحانه وحده يعني تسأل الله أن يقيك الضلالة وزيغ القلب لأن رجل أهدي من يشاء ويضل من يشاء نصر الله لهداية جميعا نعوذ بالله من الضلال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم النوع الرابع الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة هداية الجنة فقد أخبر الله عز وجل عن أهلها أنهم يقولون حين تتم عليهم النعمة بدخولها لما يدخل الجنة يقولوا الحمد لله الذي هدان لهذا أي الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرف عذابه عنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله هذه هداية الجنة، وأما الهداية إن الله لا لينا يا رب النار نصر الله يعني أن تزيرنا وإياكم من النار. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى سرط الجحيم نصر الله العافية. يعني أرشدوهم إلى طريق جهنم أرشدوهم إلى سراط الجحيم يعني أرشدوهم إلى طريق جهنم وحشوا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباهم نظراءهم أمثالهم لذلك جاء في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه الآية يعني أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونظراءهم يعني أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي ونظراءهم قال وهذا ثابت عن عمر كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال أنه أشباههم بعضهم قال كل من عمل بمثل عمله معني وأحشره أهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا ها؟ وأهل السرقة مع أهل السرقة نسأل الله العافية إن تفكر العبد في هذا الاسم العظيم وتأمله في دلالاته يكشف للعبد عن شدة افتقاره واضطراره إلى ربه في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن يهديه إلى صالح أمره وأن يقيه من الانحراف والضلال. يعني حينما نتفكر بأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ليس عن عبث وخبط عشواء. تعالى الله عن هذا العلو الكبير لحكمة وعدل سبحانه وتعالى هو الهادي سواء السبيل. حينما نتذكر هذه الصفة الإنسان يتوسل الله. اللهم أذن في من أذن. اللهم أذن الصراط المستقيم. اللهم يعني اهدني الحق اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أليم الغيب والشأن أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلتف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا إخواني ما أجمل أن يلجأ الإنسان إلى طلب الهداية يا يستهدي الله يطلب الهداية من رب العالمين إيه؟ يستعين ويستغفر ويطلب الهداء من رب العالمين لا يحكم على نفسه بالعصمة وإنما يطلب من الله أن يهديه وأن يجنبه إيه؟ الضلال هذا جميل جدا الآن المصائب التي وقعت فيها أمتنا من اجتهاداتها المغلوطة لمن ليسوا هم اجتهاد من, من ليس في مقام الاجتهاد فكان ما كان من الطامات والمصائِب، ولا حوله، ولا قوة إلا بالله. لكن الإنسان عليه دائما أن يدعو الله أن يهديه سواء السبيل أن يهديه السرّاط المستقيم في كل ركعة يهدين الصراط المستقيم، يهدين الصراط المستقيم إن, إن تصدق الله يصدق إذا كنت صادقا في طلب الله عز وجل يصدق قلبك هذا المطلب. ولا بد أن تؤذى السراط المستقيم لكن إذا لم يكن ذلك من قلب صادق ولم تأخذ بالأسباب الصحيحة فهذا يعني كسار أدية التي لم تستجع فالإنسان بدلا من أن يسارع بالعمل عليه أن يدعو الله بهداية السرطة المستقيم وأن يرجع إلى أهل العلم وأحيانا قد يكون هناك خلاف بين أهل العلم فيسمع من هذا ويسمع من هذا ويدعو الله أن يهديه سواء السبيل وأن يمكنه من التمييز والفصل بين الحق والباطل والتفريق بين الخير والشر أن يلهمه الفرقان حتى يكون يعني في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى ثم ذكر شيخ الإسلام الحالات التي يعني في حالات تتعلق بالهداية وإلى طلب الهداية، ويعني في ذكر حقيقة يعني بعض التفصيلات أن فعله في الله أن يوفقنا جميعنا هديا أن يهدينا سواء السبيل وأن يثبتنا على ذلك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمع كان في شيء تفضل يا أخوي نعم هو على شك إنه يعني المشيئة ترجع يعني في عدد من النصوص توضح إنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هداية وإضلالا فهي القضية يعني حقيقة يعني في البالنسبة ترجع إلى وما تشاءون إلا حتى لو أنت يعني نحن لنا مشيئة لن نثبت المشيئة وما تشاءون إلا أي شاء الله مشيئتنا مرتبطة مشيئتنا لكن هذا مثل كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يابى يا رسول الله عليه السلام قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى بعض الناس يقول لك أنا ما أريد يا أخي عياذا بالله ما يريد وما يريد هذا الخير ما يريد كما قال أحدهم ذكرت هذا فسرقهم عياذا بالله عز وجل أقسم بالله أنه سيموت وهو سكران قال حلف بالله لا بموت له سكران ماته سكران بالفعل كان ليلة, ليلة مطر شديد المطر كان عياذا بالله سكران وأسرع صار يركض وكان في درج وقع عن الدرج وقفه الله عز وجل نسر الله أن أنا توفى أن أنا مسلم يرحقنا بالصالح. نعم. غير. خلاص. رجل قتل رجل خطأ.